لا إله إلا الله وحده لا شريكة الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت كتب على عباده الفناء وكتب لنفسه البقاء وفرق عباده بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء هو سبحانه الإله العظيم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 بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من أشراط الساعة توفي بأبيه ووأمه فكان موته أيضا من أشراط الساعة اقتتل بعض أصحاب اقتتلت عصابتان من المؤمنين فكان هذا من أشراط الساعة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة للمعاوية رضي الله عنه فكان هذا من أشراط الساعة كثرة الأسواق فكان من أشراط الساعة رأينا الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان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 تذكرنا أن هذا أيضا هو من أشراط الساعة بدأت تكثر النساء وتقل الرجال وكان هذا أيضا من أشراط الساعة شاركت المرأة زوجها في التجارة وصارت تبيع معه وتشتري ربما وكلها على بعض أعماله فكان هذا أيها من أشراط الساعة أشراط متنوعة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنا لنرى الشيء واقعا فنذكر الحديث الذي يدل عليه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 وقد حفرت أرض مكة وطرقاتها قنوات وهو أيضا من أشراط السلام فلا إله إلا الله صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ولو تقول علينا بعض الأقاوين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 وينتشر خبره بين الناس ويقاتل معه المؤمنون قد رأينا أقوى خرجوا في التالي قيل عن بعضهم إنه المهدي وما صح ذلك محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي النفس الزكية خرجا وقاتله الخليفة المنصور في الدولة العباسية وقع منهما وقع حتى قتل رضي الله عنه ولم يكن هو المهدي المنتظر أقوام قرأوا في أشراط الساعة فاحتالوا على الناس وتلاعبوا منهم من ادعى المهدية كابن تومرت كان رجلا يستعمل الحيل للناس ليصدقوا أنه المهدي أمر بعض أصحابه فحفروا قبورا وقعدوا فيها وأهال عليهم الترى وجعل لهم فتحات يسيرة ثم مر ببعض من معه ممن يدعوهم ويحتال عليهم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 يمر على الدنيا قبل فنائها ونهايتها يمر عليها الدجا أعور العين اليمنى يدعو الناس لعبادته ويزعم أنه رب العالمين فلا يصدقه المؤمن يلبث في الأرض أربعين يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة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 أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تسم الناس على خراطيهم حتى يبدأ الناس يتبايعون فيقال للرجل من أين اشتريت البعيد؟ فيقول اشتريته من أحد المخطومين تطلع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا رآها الناس آمنوا أجمعهم لكن لا ينفعهم الإيمان بعدما قلب الغيب إلى شهادة وصاروا لا يؤمنون بالغيب إنما يؤمنون بما يشاهدون لأبصاره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 حتى يعطي الرجل بحديقته الوارفة يعطيها الرجل الآخر ليشتري بعيرا ذا قتب بعيرا هزيلا ليرتحل عليه ولا يرضى صاحب البعير إنها أحداث عظام النار تسوق الناس إلى محشرهم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 هم من البشر لكنهم طغات وكفار يجرؤون على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ويرمون بنشابهم بسهامهم إلى السماء جرأة على رب العالم ويقولون غلبنا من في الأرض والسماء نعرف أخبار يعجوج ومأجوج لنكون منهم على بينا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 يشملنا جميعا برحمته وأن يجمعنا وإياكم في جنة